زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت الرأسي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سنيا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 قال هايتك أن لا تكلمنا سترد ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا كرتو وعشيا يا يحيى خذ الكتاب لقوته واتيناه الحكم صبيا وحنانا للذيننا وسكاتا وكان تقيا وبروا لوالديه ولم يكن جزارا شقيا وسلام وذروا ديوالديه ولم يكن جذا وناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبنت من اهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبنت من اهلها مكانا شرقيا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 سمع الله بمن حمده ربنا Allah Allah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 فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المقاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيان منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أغتهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جفارا شقيا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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يغمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 الله الله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا إِذْ قَالَ لِتَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكِ شِئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعِنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيعًا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان له للرحمن عصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغاغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئي لم تنتهي لأرجمنك وأجرني منيا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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 وذكر في الكتاب درس إن كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريعة آدم من ذريعة آدم ومن منحملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله akbar, Allahu akbar. فقرف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فهؤلاء فهؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 دور ربك لنا حشرهم والشياطين ثم لنا اخضرهم حول جهنم مكثيام ثم لنا انفعن من كل شيعه ايهم اشد عليه واحمان يسيا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 اللهم لمن حمدا اصفر <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمن قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أساسا وليا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدى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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِ الْعُتُوَّ فَلَمْ يَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا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 وتقرُّ الجبال هداه تعول رحمان ولدا وما يمضي رحمان أي يتقذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتِ رحمان عددا لقد أَحصَاهُم وعَدَّهُم عدّا وَكُلُّهُم آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرْدَام إن وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تبشر به المتقين وتنذر به قوما الوداء وكم أهلتنا قبلهم من طرم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركسا الله السلام عليكم ها Thank <laughs> you.